ولقد علمتم نشأت الأولا فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشأ لجعله حضابا فضلتم تفكهون إن لم رمون بل نحن محرومون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 هُوَ لَقَسَمُ الَّذِي لَوْ تَعْلَمُونَ